إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مُمِدُّكُم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله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 ذَلِكُمْ فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم وَمَن ومن يولهم يومئذ دبره تحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير